ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله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 اِذَا مَأْ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفُّوا أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ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 وَعَزَّرْتُمُهُمْ وَأَقَرَّتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّأَتِكُمْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيَّأَتِكُمْ وَلَأُدَخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَاءُ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 يُبَيِّنُ لَكُمْ كَفِيرًا مِمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوْ عَنْ كَفِيرٌ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ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 ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم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 أربعين سنتا يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا, إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك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 من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما فَكَأَنَّمَا أَحْيَيْنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّكَ فِيهِمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون.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 فإِنْ جَاءُوا كَفَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَيْיَضْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحَكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 فَلَن تَخْشَوْنَ النَّاسَ وَتَخْشَوْنَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي فَمَن إِنْ قَلِيلًا وَنَمَن لَّمْ يحكم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ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 وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين أَهْلُ أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه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 ولو شاء الله لجعلكم أممًا واحدة ولكن يبلوكم ولكن يبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات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 ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك واحذرهم ان يفتنوك عن بعضنا انزل الله اليك فان تولوا فعلم ان ما يريد الله ان ببعض ذنوبهم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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نقول نخشى ان تصيبنا نازله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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أُوتوا الكتاب من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء وَاتَّقُ اللَّهَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ التَّخَذُوهَا هُزُوَ وَلَعِبَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَ لا أنمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله ملعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير وعبد الطاغوت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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكفيهم منهم ساء ما يعملون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 فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوه ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصم كثير منهم وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بن مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ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 ما تَخَذُوهُمْ أُولِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَ النَّأْشَدَ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُونَ ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما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 فَمَنْلَمْ يَجْدَ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ إذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أما الخمر والميصر والأوصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون.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 إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تلاله أيديكم ورماحكم تلاله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 يحكم به ذواعد لم منكم هديا بالغ الكعبة أو كثارة أو كثارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبل أمره عفا الله عن ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذِي تِقَامٌ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعٌ لَكُمْ وَلِلْسَيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَّمَ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 اتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم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 فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُ مَسْتَحَقَّ إِثْمًا فَأَخَرَانِ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا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 إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي وكهلا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 علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وأخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرزقين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 يَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أمرتني بِهِ أَنِ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ